بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن مسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر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 وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٍ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٍ وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَافِرَةٍ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٍ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ونا ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنفا أليس ذلك بقادر العناب أن يحيي الموتى